وَمَا لَكُمْ la kum la kudu ma kia sum ngai la وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَغْوَاءِ إِلَّا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِن نَّرَدَّكَ عَنْهُ وأو ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانون وقت تعريفون ولا Shh. كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها Canta حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله فالله أقله حيث يجعل رسالته Then you'll we'll